لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبنائهن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 الله وملائكتهم يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ إن الله على رسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين نذنين عليهم من جلابي بهن ذلك أذنا أي يعرفنا فلا يؤذين وكان الله رافرا الرحيم. لا الا من المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم والمغرضون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا